ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جبلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاء يُكَبِّرُونَ رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا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 119. ونذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا وَرَبُّكَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَل لَّهُم مَّوْعِدٌ لَّن يَجِدوا مِن دُونِهِ مَوْئِلا وَتِلْكَ الْقُرَى أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَّوْعِدًا وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ 111. حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا 112. فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فَلََّا جَوذَا قَالَ لِفَتَهُ آاتِنَا وَدَ أَنا لَ قَدِلَقنَ مِن سَفَرنَ هذاََا نَصَبَاء قَالَ أَرَأَتَ إِذْ أَونَا إِلَ الصَّخْْرَةِ فَإِن نَسيتُ الحُوط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 111. قال إنك لن تستطيع معي صبرا 112. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا 113. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن 119. بعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا 110. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتورق أهلها لقد جئت شيئا إمرا 111. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا 112. قال لا تآخذني بما نسيت وَلَا نسيت مِنْ ترهقني من أمري عسرا لقَتَلَهُ قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جئت شيئا نكرا